Dus we hebben een We hebben een aantal verschillende soorten. We hebben een aantal verschillende soorten. We hebben een aantal verschillende soorten. ويبتاج إليه في قوام أمر الدنيا يعني الطب والحساب ففرض كفاية من أيضا وقلنا يعني الاختلاف البسيط ما بين أهل العلم هل هو اسمه فرض كفاية ولا فرض على قدر الحاجة يعني لو اكتفى الناس يبقى الزائد دوت له له ولا ملوش يبقى في خلاف بسيط في الموضوع لها فقلنا أنه فرض كفاية بأملوك فلوك ثرب زيه زي, زي باع الباقي لو قلنا أن الحاجة انتهت ودي مثالة نظرية يعني ما فيش يعني الحاجة ما انتهتش لمن الاحتياج من الأطباء ولا بيبقى الزائد عن الحاجة دوت ما يخوضش ثواب لو قلنا اسمه فاضل على قدر الحاجة تعالوا الصلاة بقى مختلفة زي الخياطة والفلاحة وغيرها هي مش أصل في قام أمر الدنيا يعني حاجة فرعية شوية برضو قال إن هي فاضل الثاية أو على قدر الحاجة ماشي بقية الكل تاني بقى عن الحاجات الف الشعورية ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته ورجى فلاحه وتبريزه فوجهان يعني لو واحد اشتغل بالفقه اشتغل زيكم كده يعني ايه يدرس الفقه ونحوي بيت العلوم يعني وظهرت نجابته فيه ويرجى فلاحه يعني بعد شوية هيبقى يعني له يعني وضع كويس في موضوع الفقه يعني فهل يستمر ولا لا وجوبا يعني فوجهان احدهما يتعين عليه الاستمرار لقله من يحصل هذه المرتبه هؤلاء من الناس اللي يقدر يوصل في العلوم الشرعيه عكس العلوم الدنيويه اللي ممكن كتير من الناس يوصل فيه فلو واحد يعني يرجى يعني يصل لمرتبه عليه في الفقه او مثله من العلوم فبيقول الامام انه واحد من الوجهين إنه يتعين عليه الاستمرار في الفقه لأسباب، أول سبب قلة من يحصل هذه المرتبة فإن بغي ألا يضيع ما حصله الإساوي الثاني، وما هو بصدد تحصيله إساوي الثالث وأصحهما لا يتعين الأصح إنه إيه؟ لا يتعين عليه الاستمرار بالفقه يعني أو بالاشتغال بهذا الفرض الكفاري لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا يعني الشروع في الفعل يغير حكم الفعل دوت ولا لأ عند الشفعية الشروع في الفعل لا يغير حكم المشروع فيه إلا بحج لو الإنسان دخل في الحج والعمر يتعين عليه الاتمام غير كده أي شروع في أي فعل ما يتعينش عليه حتى الصلاة مثلا ولا الصيام والصائم أمير نفسه صلي لو عرضت لي حاجة ولو كانت الفريضة ممكن في ظروف معينة يقطعها ويخرج من الصبر والعلم زيهم. بس الخلاف ده ذكروا انه هو رجح التاني هالأصحب يعني هم ضعف اصلا قول الاولاني بتاع يتعين ده. ذكروا اللي هم ضعافوا للطرجة <تصفيق> دي. يشعرك يعني فخير يعني الموضوع لدرجة ان يعني من خوفهم ان الفرخ يضيع يعني مشاعي وغير الحاجات اللي تضيع، ان اللي ينجب فيه أو اللي يعني يرجى ان هو يبقى يصل فيه لمقتبة معينة، بعض الناس قالت ان هو عين عليه ان هو يفضل يكمل في المسائل. يعني تستقبل هذا من مرحلة في. آه رأي الأولاني بيقول اللي يمشي في الفرق ويعني يتخيل إن هو يبقى مش في الفقه بخصوصه يعني ونحوه بالشبهه. ويعني اتخيل ان هو لو استمره يوصل لحاجة كويسة يتعين عليه هو بعينه يكمل في الفقه يسير بقول لحاجة واشتغل في الفقه او في الحديث بس او في التفسير او. ماشي. ده الرأي الاول اللي هو مضعفه ان حتى لو كان رأي ضعيف يبقى معنى كده اللي بيقول له اهو يستنى فرض القفاية معناه انه اهو يضر حق فرض القفاية بس لو كمل يبقى عمل حاجة مهمة جدا جدا للامه. انه ما فيش حاجة اهم من العلوم, الشرعي. فالأهم في العلوم الشرعية. فالاهم ما ما يتركش دوت سبيل اي حاجة تاني. هم ضعفهم ومشال اصحهم. اصحهم هما لا يتعين. اي تيه وضي صحيح. صحيح. صحيح ما قلت ايه. او اي صحيح بقى. اصحهم هما كانوا صحيح. اي قلنا من انفضل ده النووي لو قال. لو قال على حاجة صحيح يبقى التاني ضعيف. لو كان على واحد من الرؤيين اصح. الثاني صحيح برضو بس أضعف منه عن النووي يعني أنه يعني مضاعفه شوية ولكن يحتمل الصح ولكن لو قال أنه يعني ده الصحيح يبقى خلاص الثاني ده يعني تهمله خالص طيب لبدا أقوى في الاستدلاله يعني معناه أنه يقول هما يعني معناه ان الثاني كمان صحيح محتمل فمحدش يترك حاجة زي كده لو يعني ظاهر له نبوط لأي حاجة تانية مهما كانت الثواب في الحاجة التانية اللي هو متخيل وأو مصارح الدنياية أو أي حاجة لأن الثواب في المسائل العلمية أعظم من أي ثواب في أي علوم تانية مصارح ما نريش الانه ومتقلّل بعدي فيهم فيفري يعني مصرح. مصرح. شدت الحاجة دلوقتي للناس الكلام ده ما نخرج المسائل دي فيفري يعني لو في واحد يعني يرجى نجوه في واحد من العلوم الشرعية يعني ما كانش يتعين عليه يتعين علينا احنا نخيله يو بطليل. يعني لوصل الموضوع يوعد احنا اكيد هو ان شراره ويقعد هو يدرس بس. يبقى العلماء السعودية بيعملوا كده. منهم اللي بيوقف جزء كبير من اموال من امواله هو واموال الناس التانية. في ان هو يعني يراعي الطبرة اللي يعني يشوف هو له نجوه معينة وحاية. نعم. طب لو العكس يعني لو هو بيدرس عن شرار مع علم الدنيا ومسلا اصطر. وظهر إنه بوا في ال في الفرض الكفاية تاني بقوله مثلاً مفترض عود هندسة يتعين عليه إيه يعني زك من الاثنين نقولنا ما في البداية خلاص متكلمنا عن هو يشتغل بكم فرض كفاية وإنه الأول إنه هو يشتغل بعدد محدود من فرضي الكفاية فلو كان هيشتغل بالعدد المحدود دوت مش داخل فيه العلم الشرعي يعني هيشتغل بالفرض مثلا زي المثال أنت قلته وحاجة تانية معاها مثلا حاجات بسيطة ما فيهاش علم الشرعي وهو ياخد من العلم الشرعي اللي يكفيه في الممارسات بتاعته ديت يعني اكبر من فقط بشوية لانو يمارس مهنة زي الطب ليها مسائل لازم يتعلمها وبعد كده خلاص ما مهنة, مهنة, مهنة, مهنة, مهنة, مهنة علم الشرعي بس ده لو اختار النبوغه في الحاجات ديت هيكون له دواب الاكبر ونفع على الامة الاكبر من ان هو يشتغل بالعلم الشرعي تمام؟ اللي مش <تصفيق> هل يتعين يعني ليه الطب ولا عايز ايابه لا؟, لا لانه اقول اذا كان العلوم الشرعية ما يتعينش عليه لو مشي فيها وظهر نبوه ما يتعينش عليه برضو الاستمرار لو عايز يسيب سي. فبتاع الطب اكيد يعني برضو دخل وظهر نبوه برضو ما يتعينش عليه تمام في كل الاحوال انت اتركح عنها افضل لك وطبعا الافضل لاهل العقول يعني الافضل للاخير عشد الدنيا هو الافضل للأخيرة على حسب المصالح الدنيائي برضو. فلازم نقعد رجح بك. ماشي. لقد لنا بس الرجل اللي نبقى خطط بدوامنا. نبقى لقى سبوع بلقى في حوالي النفسي. ومش لقى ولا دوتورك تاهم تقريب. ليه بس؟ ليه <تصفيق> ده الدكتور بيفرق من فيش حد بيفهم في سكاترين ليه انتش الدكتور خلاص بي لو عشان انت انا انت لو خلت البلده من موط ثقيل يحول بها، لو البلد كلها مفيهاش مفتن بعض الناس قالت حرام توقع فيها أصل. شوفوا بقى كام بلد اللي بص الموضوع يعني يعني هيوقع دلوقتي البلد دي قد ايه اللي مابقاش مفتدي ده ده عالم مره ما هيكيش حتى لو موجود المسائل دي كلها عايز بس مستشعرين وأديه الموضوع خطير يعني أن يعني بتدريس الألوم الشرعية كده يعني تفاريخ يعني كده العلهام مش يعني أنه هو عايش حياتي العادية قص بعدين يعني, كدا كدا يعني. ما نشوف درس كده موضوع أو كده يعني التفاريخ ده ما ينفعش يعني في مشاكل كتير جدا اللي هم تقعوا فيها أنا أخذنا وراء من الأراء اللي هنا ديت أنحرم عيشت الناس كلها. لو خذ البلد من مفتى، فقيل يحرم المقام بها، لا يحرم ان امكن الذهاب الى مفتي طيب وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاء إلى مسافة القصر من كل جانب. مسافة القصر ديال يعني ستين سبعين ثمانين كيلو أربعة وثمانين كيلو. ناشين؟ كده؟ كده فيه امل شوية. في امل شوية اه؟ لو كان كافي. وهو معقلة العلم اللي موجود عند الناس بيستفتوا في كل حاجة. يعني زمان كان المفتي دوت بيسألوه في مسائل قليلة. لان مشهور عند الناس المسائل العادية. المفروض ان فرض العلم الانسان بيتعلم ما يقع غالبا دون ما يطرأ نادرا. اللي بيقع في غالب حياته هو عارف اللي يطرأ نادرا يستفتي فيه. فساعدها المفتي اللي بالشكل دوت يكفي الواحد يعني. إنما دلوقتي يعني لو شفت المسائل بتاعك الناس يسألوا كل حاجة. في الوضوء والصلاة ومعنى كل حاجة. مطرفونوا واحد للفتحة. مطرفونوا في نفسك. <تصفيق> دلوقتي أكتر. دلوقتي المفتوض يبقى أكتر من كده. لأن المسائل اللي بتسيب فيها أكتر من المسائل بتاع الزمان. طيب دلوقتي النسبة ما استادمت بتقول انتصالات ومشارك فين. طب خلاص بدلوقتي الموضوع على القدرة بس. ان يكون المفتين مكفين. كم واحد هنا في دماغه مسائل عايز اسأل عليها ومش لاقي حد يسأله. بتهاية مش واحد الموجود ما يعني مش عنده الحالة دي. في حد كل المسائل اللي هو عايز اسأل فيها بيلاقي ناس يسألها. طيب يعني ما في مشكلة. حتى لو كانت تلبتل جمك. يعني. بس ما هو ما مفيش وقت من كثر المشاغل اللي ما عندهم قلتهم هكذا شيء نكلنا على الوظيفة الكل نزل وقف مفتي لازم وظيفة يقدر على ما عشرين سعيد شو لازم وظيفته <تصفيق> كل ما الواحد يحتاج فتوى يلاقي اللي يفتيه <تصفيق> والا فرض الكفايه في فتو مش متحقق ماشي نعملها بقى زي ما انت عايز واحد فاضي ويديك اربع سماعات ومكير وربع صن فانين مش متفرغين المهم ان الناس ما تعجزش في المساله لما يلاقي مين يساله شيء جوجل شيء <تصفيق> جوجل وعلم أن القائم بفرض الكفاية مزيّة على القائم بفرض العليم لأنه أسقط الحرج عن الأمة وقد قدمنا كلام امام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم عن العبادة القاصره طبعا إحنا ما يعني. يعني هل الفرض الكفائي أفضل اللي هي يعني في نفسه جدا الاشتغال لأن ذوت يرفع فرض الكفاية عن الأمة، يرفع عنها الحرج ويبقى مفيد لنفسه وللغيره إنه العبادة القصعة، فيبقى ده بيقرر ما بين اشتغل بالعلم والعبادة، مش اشتغل بالعلم والنوم القسم الثالث النفل هو مش فرض، ولكن فيه الثواب يعني مش فرض العين ولا كفائي ولكن فيه ثواب برضو ويقول وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية يعني شوف فرض الكفاية يحصل بأن يقدر قدر من العلم الإبحاث فيما وراء ده ده إيه النفر الزيادة وكتعلم العامي نافل العبادات لغرض العمل يعني واحد عامي إيه الفرض عليه من العلم تعلم الفروض تعلم له النوافل ده فرض عين ففرض كفائر ومشايد الرئيس الحدد فهو مستحب ليه هو لأنه يتعلمها عشان يعمل بيها وتعلم المستحب ومستحب زيه صحيح كده؟ هتلاقي المسائل محدودة في موضوع النفل ده العلم يعني إيه؟ إما يبقى فرض كفائر أو فرض عين مؤلين منه اللي نوافل. وكتعلم العمي نوافل العبادات لغرض, لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل يعني اللي يتعلم العلماء لما بيتعلموا بقى المسائل اللي تميز الفرض من النفل والحاجات ديت ديت ما هيش من من الحاجات المستحبة ليد فرض كفاية فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم يعني القسم الثالث ده بسيط وصغير وما فوش مسائل كثير فمش مشكلة كبيرة فمهو دلاتي اللي بقى كل واحد بيقع في ميز الفرق ما بين فرض العين وفرض الكفاية في العلم الشرعي وده مهم عشان المنهجية وإن كان كله عن الثواق كبير جدا وعظيم إن شاء الله أقول من خلاص الباب ده نرجع نتكلم في الثواق البابين اللي احنا قبل كده واحد يقول هل في حال حالنا هذا مع العلم بأني أعمل حوالي عشر ساعات يومياً فمثلا أفضل لي عمل عدم الالتحاق لعمل ماجستير يستغرق واحداً وجهداً كبيرين أمل اهتمام بالعلم الشرعي أم حاولت الجامع بين الاثنين؟ مفيش جامعة بين الاثنين. عشر ساعات وعادي هذا دخل ماجستيره. اختار ما بين الاثنين. الا بقى لو الماجستير ده حاجة مهمة زي الدكاترة مثلاً. الماجستير ده زي الدكليروس عند باقي التخصصات يعني غيره ما ي... لسه ما بقاش حاجة. إنما باقي التخصصات يعني الماجستير ده لما كنتش يعني واحد من مهام وظيفتك زي زي اللي في الجامعة او نشترك مشتغلة دورة او يعني حاجة من الحاجات دي يبقى هي ولا لا تدرس حاجة مفيدة ولا بتتعلم حاجة ت يعني تنفع نفس الوقت اللي دولة لو تصرف في الماجستير دوت لو صاراف طفول في نفس التخصص يعني بس تدرس فعلا تستفيد أكثر يعني خصوصاً مهمة يعني زي طب المسألة الماجستير فيها مهمة في ناس بقى تقدر تسمع بس أنا ما اعرفش حد يعني بأحوالنا دي كبير ضر يعني. عايز بقى واحد مجهوده كبير وقوي يعني. مم؟ محمد يسري جمع في الأوريخ. يعني خد الدكتوراه. وهو ماشي في بكاليروس الشريعي, الشريعي. يعني مامشيش في الاتنين مع بعضه برضه. حتى واحد بهمته يعني. وان كان قبل كده كان بيدرس علمشارعي يعني. وبعدين هو واحد دي كانت من مهام وظيفته لانه هو كان في مركز البحوث ما منفعش في مركز البحث وما عملش مجلستير ودكتوراه. لما خد الدكتوراه سابه يعني خد اجازه وانا هو بخد المسابه يعني برضو مش نتالي وقص عليك. كمتن؟ مزيب الضبط الدكتور محمد المقصود. نفس الكلام ما هو اخد دكتوراه في المجال بتاينها والزراعة. بس نفس القضية برضو. اخده عشان هو في مركز بحسي. يعني زي اللي متعايد في الجامعة كده ما منفعش ما ياخدش مجلستير احيه ماشي سيدي مستدعي فوراً المكتبة بيقولوا صناشه والله لا في مسبله قصدي مكتبه اما اخلص الرساله بيقولوا طبعا منها مش عارف 12 نسخة. يدوا كم واحد للممتحن وكم واحد للامين مم في خمس نسخ يروح المكتبه بس يستغلال منهم وبعد كده بقى يقدروا بقى سوفت كوبي ومش عارف ايه هم روحت المكتبه مره حصلت اتمن الخمس نسخ اولا مليتمشي انا بدور على الرسالة بتاعتي انا مليتاش من المكتب فضلا بقى انت ضغر على حاجة تانية. هو فيش بقى كلام مفيد يعني من اللي داخل عادي. في حاجة مفيدة فمشي استدخل. في حاجة واحدة بس انه هيعبرك تشتغل. بس. لكن هل ممكن اعتبار الانترنت مفتي بدا? فالدأس. بليل عن طريق المواقع المعتمد اللي لا طبعا. الفتوى معتبه اعلى من العلم والتعليم. يعني عشان تفتي لواحد مش بس تكون عارف المسألة. لازم تكون عارف الواحد. مش اي حد تقاله اي حاجة وخلاص. يعني تمسح على الخف ولا ما تمسحش عليه. دي مش مسألة. تمسح على الشراب بقى ولا ما تمسحش عليه. دي مسألة اللي فيها الخلاف. ده يوقص على دولة لأ. انت هتقول ده البين ده السول الاولان. مساله خلافيه طبعا مساله ان احنا هنقيها ان يعني الشرابات العاديه اللي بنلبسها دي على الخوف جزء المسحه عليه ولا لا مساله خلافيه والقروب من الخلاف احمد من الوقوع فيه بس في واحد لو قلت له الكلام ده تطمن ضهر وفي ناس لأ. تقول له كده وخلاص اي حد يدب اي حاجه ما ينفعش. الانترنت بيدب اذا كان انا وانت لو دخلنا مش هيفرش التلفزيون كده ما يمفعش بقى. يفعش بقى. اه. الا بقى في الحاجات اللي ما تعتمدش على اشخاص. يا فلوس البنك الفلاني. ده بحث على البنك مانوش دقعة بالشخص. المفتي المفروض <تصفيق> يعرف الاشخاص. بيفهم من حاله. يشوفه طريق كلامه ومش عارف اي ما يعرفه ويفتيب عند كده. تليفون درجة افتة ينفع في المسائل او يعني انت تتكلم واحد في التليفون ما يعرفش ولا اي حاجة. او تسأله عن طريق واحد تاني. الحاجات اللي ما فيهاش ظروف زي المعاملات المالية مصرها. ريش ما بين ظروف واحد والتاني. العبادات مالية للصبح الصبح ظروف. اللي مؤسس واللي مش مؤسس. المتشدد والمتساهل. اللي عايز يعني يخرج من الخلاف وعنده قيمة واللي مش فارقة معهم وكده كده مش يتعبلك. ما في مسائل لا ترحمل اللهش خاص. يعني تخش كده في التعامل. وبذلك تحقق الكفاءه في الفتوى في اي منطقه ليس فيها مفتي وكذلك التلفون حكمنا دو... انه لا الحاجات دي كلها ما, ما تقومش مقام المفتي الا في حاجات م... يعني مسائل محدوده يعني مسائل ما تعتمدش على اشخاص الناس حتى المعلم هو يعلم اه يعني لو هو دي مسألة تانية هو بيسأل المفتي. بيقول يعني ان لو اعتبرنا ان الانترنت والتليفونات ديات فتوى فالمفروض ان في يعني ما فيش حد بقى يعقوب مقام اللي هيعلم. الناس اللي في البلد اللي ما فيهاش مفتي اولا ما تقولش عالم. مش حد هيعلم يعني عالم ولا مش عالم. هتبقى مشكلة. شارع فرق شارع فرق مم؟ وردو كامو كده في شرح عقيدة وشرح فقه فيخ وفرق ماشي اروح بزيطاني اريد اعرف كتاب بسيط في شرح فقه البيوع والقضايا الاقتصادية المعصرة القضايا الاقتصادية المعصرة فيه كتاب تحشيخ عليه السلوس بس ده مش كتاب شرح ده مساهل واجبات قيام شرح فقه البيوع البسيط في شرح زاد المستقنع الشيخ باجابر. شوية شرايط على الانترنت. وهو متفرر برضه على الموقع بتاعه. شيخ سعودي يعني هو بشرح زاد المستقنع الزاد بس ومختصر جدا. مش زي الشيخ وسامة حتى يعني. صار بطريقة يعني. باجابر. محمد عبدالله باجابر اظن يعني. محمد او احمد مش هيك. دي ابتل حاجة مختصر عرفها في الكتب ديت يعني. حاجات الجديدة بمعرفهش يعني. ما عرفش في حد يعني من المعاصرين كاتب كتاب يعني مسائف المشاعر بس هتلاقي بقى المختصر الفقه الإسلامي ولا حاجة اللي هو اسمه الملخص الفقهي أكيد في باب البيوع أعود أسطن ساهل في العبدات فهتلاقي في المعاملات برضو ساهل فممكن يعني موسف مصف العدد مم؟ فقه الاسر ما عرفوش ملخص الفقهي ده عرفوك عشان تطور زين موسف مصف ما عرفوش وشابك لا معرفوش ولسه يديد بتاعيك ماشي يعني لو هو كتاب برضو انا شفت التفسير المؤثر كان حلو جدا. هو ما بيقول نفس الناس اللي عامل التفسير المؤثر ده عاملين الفقه المؤثر. فلو هو كده يبقى ممكن برضو الفقه المؤثر. بس انا يعني في البيوع بالذات ارشح انت تسمع مش تقرأ. المصطلحات عايز حد فوق كفى يعني. مش سهل في القراءة يعني. خاصة لو انت لسه اول مرة قراء بيوعي. يعني. يعني اسماء الحاجات. اصلا مش هيكلمك باللغة بتاعتنا يعني الاقتصاد بيوعنا. فايننا يعني. المصطلحات الايام من العلماء الايام. أنواع الشركات مثلاً المربحة والمضاربة والمندوب شرك إدارة شعرت إنه فاضيع ما أعرفش بعدين اللي هما يكتبون لي مثلاً يعني ما ليش نخلص بس بنتين دول فصلنا قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي ومن العلوم الخارجية عنهما هو محرم أو مكروه أو مباح يعني علم الشرعي كله يا واجب يا يو مستحب زي ما تقالك كده واجب إما عين أو كفاية أو مستحب اللي هو النفل يعني الخارج يعني علم الشرعي منه محرم ومكهوه ومباعح فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور يعني فيك يعني إخلاف بسيط كده وبعدين يعني مفيش بقاها سواء السحر ده وقت استخدم فيه الشياطين الجن يعني أو استخدم فيه الحاجات الثانية في غير الجن يعني التفصيل ده مرتوف كعمل شغل وثاني الساحل اللي فيه الجن دوت كفر رواح يعني مفوض الساحل يقتل له حيات كده ففيه خلاف نذكره بالجنايات حيث ذكره المؤل المصنف إن شاء الله تعالى بالأسف النووي مات قبل ما يكتب الباب دوت ولكن أظن كده الشيخ السبكي مش فاكر السبكي برضو مات قبليها ولا لا تلاقي المطيع باكده وكان الفلسفه والشعبذة اللي الشعوذة اللي ما سميها الشعوذة يعني الفلسفة يعني العلماء برضو قالوا بحرمتها ولكن استثنوا لاستثناء الشيخ العثيمين قال اخر الجملة علم طبائع الأشياء هذا ليس بحرام يعني معرفة الشعوذة ديات مبنية انت تحاول تدرك المستقبل بحاجات في الواقع يعني مثلا الشيخ العثيمين منجمون وهم الذين يستدلون أنواق. الانواق الانواق اللي هي زي النوة بتاع الاسكندرية دي عارفينها يقولوا مسلا في الوقت الفلاني من السنة لما تهيب بالريح الفلانية يبقى ده الدليل على مش عارف ايه. لما النجم الفلاني يقتص في مش عارف فين. وبدأ دليل على مش عارف كذا هو بيستدلي بالمستقبل على شوية حوالس زي ما كان العرب زماني طياره بطير. لو راح يمين يدفق له يروح يسافره يحربه او يتاجره. ولو الشمال يتشأمه ويعوده. ماشي. فده المنجم وما أشبه ذلك على شيء مستقبل يعني يستدل الأنواق والحاجات اللي شبهها يعني على شيء مستقبل ولكن علم طبعا الأشياء هذا ليس بحرام يعني مثلا الغالب في صفات الناس الفلانية أن هما يكونوا عصبيين مثلا يعني مثلا الغالب في طلبة هندسك أن يكون تفكيرهم مترتب بطريقة معينة ولازم يعني ما تيتققبه تخطب أسلوب معين ده الغالب دي طبيعة اشياء ما بتستنتجش حتى لو افترضت في واحد دوت من البداية عشان تعرف تتعامل معاه ده ما هوش فكتسافة ولاش عوالدة من اللي بيقول عليه وكذلك بقية الحاجات ماشي؟ مبروضة الابراج شبه هربنو ولكن الابراج فيها جزء اجتماعي مش حرام بس هم اللي بيكتبوا فيه دلوقتي ده النهار ده هاج اصيعا اوه النهاردة هيحصل لك ايه بكرة هيحصل لك ايه وشارك ده اقول لك اوه الراحة <تصفيق> <عش> <تصفيق> يعني في جزء ان هم حصلوا صفات ناس معينة واغظون تختلف من بلد لبلد مواليد الفترة دي عشان لقى بالنجوم يعني مواليد الفترة دي ايه صفات مشتركة في الغالب برضو. فلو الانسان عرفها عشان برضو يعرف يتعامل مع الشخصيات اللي في اللي فيها الصفات ديت في غالبها هيبقى شبه ما انت بتحاول تستنتج صفات اللي قدامك عشان تدعوه ده مش حرام هو بيجي بيستنتج ازاي يعني برضو زي ما وريت مش من كذا كذا لا علم الاجتماع دا دا. بقى ده الاستقراء يعني هقعدوا يحصلوا ناس بتولد في الوقت الفلاني ده وقعد يشترك في الصفه دي ولا لا خلاص كده كتير يعني هم. زي الاستقراء اللي منتشر في المصريين ان مثلا الملايفه مش عارف صفه وانا كذا ولا انتوا يا اساتذة عارفين الحاجات دي مفيدة تعرف ليه بس ايه يعني مثلا المنايفه يعني كبير مش لا مش مش صح مش صح في جزء كبير صح يعني كل المنايفه اللي احنا معاهم تقريبا ما بيتصلحوش بسهوله يعني لو زعنتو ما يتصلحش يعني مش سهل يتصلح صح ولا غلط شفت ما فيش ولا من انت عرفت السؤال ده لما قال لي صح ده استقراء ده مش عوازها يعني هو معظمهم كده. ممكن تكون طبيعة الناس تعاملتها مع بعض في المكان دوت كده او براسك. هو اي حاجة. ده ما هوش استنتاج لمستقبل ولا حاجة. الصعيدة اه الصعيدة كلامهم زي السيف بيقول. تشوفوا زمك حيل الصعيدي كان بيقول الاعداد. انتو عارفين فالمهم يعني ايه فكل من انت بقى تكلمه في تغير كلامك هيتجنن منك يعني يحصل في حاجة فتنتبه شوي الحاجات دي بقى خارج موضوع الحرام ده عشان انتو عندو يعني السلفيين زي ما بيقول كده عندوهم الخلط ده مش تنجيم ده مجرد حصر وده يصدق ويكتب المشكلة بقى انتو تعتقد ايه ده خلاص بقى مطبق يعني في ناس كويسة زي اللي فان ده كده من يبقى انا الزاويه قلت له ما تصلحش ولا مره بيتصلحوا كل حاجه لاش بس لو زي مش هتصلح برضه يعني كل نور. بيصعب متاخر مش معانا هنصل وطبعا بيقعد لك فات يعني اطيب واحد شفته في حياتي مع المسكه بتاعنا كملوه لي اني فريد الله يرحمه حد يعرفه يعني هي مش مشكلتهم تقريباً البخل يعني مش بوخة لا اهمت الله علم على الاسرة اكتباً <حياتي> ايوه يا مية المحيطة يعني الاسرة ديت او المكتاء يعني مش لازم كل المحاوضة ضي بعض يعني حاجات زي كده يعني المهم من الحاجات ديت لو الانسان عرفها زي ما بيعرف بقية الحاجات يعني انت لما احنا قلنا مثلاً ان المتفوقين غالباً يبقى سهل ان هو يبقى يومتكاركر ما شوفتش قبل كده واحد متفوق متواضع في اكيد صح؟ لكن يعني اللي احنا قلنا دوت يعني شعوذه لا بس ده حصر في الغالب يعني غالبهم كده فالانتباه للحاجات دية يعني ما بيبقاش فيها ضرور يعني ما هيش حرام. وبناء عليها احكام غير قطعية مش حرام يعني لما تروح تكلم واحد متفوق بحذر عشان ما يتكبرش او عشان ما يحتقركش فما يسمعش منك ده انت بنيت حكم على حاجة ظنيه صح؟ بس هو حكم ظني برضه وما يضرش في حاجة تمام؟ لكن انت بقى تقول ايه هو اكيد كده فتدى بقى عن انت تبني احكام طفعية لبه انا بس نحكم على بقى الجامعة الفرانية بصفات معينة بعد كده يثبت لعب ساكل اه اه اه ده عادي اه ده عادي اه اه اتبعش انت قاطع يعني يعني غالب بتوع مديد مصر سكان مديد مصر هو اللي بيقول رجاله الشيخ الضعلاوي ممكن طرفين هو اللي بيقول قال كده قال ممكن بس واحد في الجامعه ده اللي هو انا يعني من سكان مدينه نصر ف في استثناءات قالوا <تصفيق> ممكن <شوف>. جمع الخيرين صلاة <تصفيق> صلاه فجر مليونيه ايه ده في سؤال لإثارة الشكوك وتفاوت في التحليل. والمكروه كأشعار, كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة. ايه المولدين دول؟ الذين أولدوا في الإسلام. الشعر الجاهل وإن كان فيه غزل وفخر وحاجات محرمة وكل حاجة. بس ده يعني من المستحب في العلم وإن كان يعني ممكن يكون من فرض الكفاية. لأن هو ده دليل استدلالات باستدلالات اللغة. وما بيستدله باللغة على يتعلم اللغة من أشعار العرب وكلامهم. الكلام ده بقى كان فيه كفر ولا ما فيهوش فيه غزل ولا مش فيهوش فرق ولا هدف حاجة تانية. لكن واحد مولود في الإسلام كلامه ما يستدلش بيه على اللغة. فلو تعلمت الأشعار الغزل من واحد يعني زي المتنبي مثلا ولا بشار بن بوردو ولا مش عارف ايه مالوش معنى فتعلقهم الأشعار دي بيقول عليها مركبور. برضه زي ما قال اللي فات تتدارك في التحريم كده برضه تتدارك في الكراهه على حسب الفحش اللي فيه اللي ده مره دي دي بس ده هيمشوا امم برضو بس اديله حاجات الطبيعه زي موضوع النوات والحاجات دي اللي باقيها اللي عمل اه من اللي بيعه اللي بيعد. مش عارفة. لو البتاع دي ايه معمولة من الصفحه اللي هي بقيت اه. مره ايه. ايجي عصفة مش عالي تمين كده. مش عارفه مش فعل مش عارفه مش بس انا خايف من الجاتس يعني يجمع الحاجة ما معنا. من خلط. توزعش الوراء. موضوع اليوم التلاتة. اللي احنا شغالين فيه صح صحور. احنا على? كلاش? شويه كده?